إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيد عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ان لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده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 قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن يكون من الصاغرين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 ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير ام الله متفرقون خير أم الله الواحد القهار